لما جاء هلال ابن مي الواقف وقد رأى رجلا مع امرأته فجاء يرميها بالزنا ولم يكن نازل حد الملاعن بين الرجل وامرأته انما نزل حد الرمي بالزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعة شهداء او حد في ظهر فقام سعد بن عباد وقال ادع لكا يتفقدها ثم ارر ثم التمث له اربعة شهداء والله ما اعطيه الا السيب غير مصفح غير مصفح مش من الصف وهو العفو يعني لا لا اعطيه سيء غير مصفح اي لا اضربه بصفح السيء لان السيء له حد وصفح الحد اللي هو الشفرة والصفح اللي هو الجانبان فهو يقول لا اعطيه الا لا اضربه بصفح السيء هكذا بل اضربه هكذا بحسينه يعني يريد انني سأقتله فقال صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم مع انه بيعارض آية في كتاب الله عز وجل ويعارض حكما ثابتا فقال انظروا ما يقول سيدكم وتعرض هدفيه جلالة على ان التكثير باللفظ المحتمل لا يكون الا بعد ثبوت القرين لان لو جاء رجل فاعترض على الحكم اعتراضا وقال انا لا اؤمن بهذا الحكم كفر مع ان سعز ابن عبادة رد الحكم هذا رد وهذا رد لكن هذا ما رد كفرا ولا جحودا انما ردت على الجبن ردت على الجبن مثل ما حدث في الصحيح ان الربيع بنت النظر ضربت امرأة من قبيلة من اخرى فكسرت سنيتها سنية هي مقدم الاسمام فذهب الناس وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص ان برضو يكسروا لها اسمام فعنس ابن النظر اخوها كان يحبها غاية الحب فقال تكسر سنية الربيع لا والله ابدا لا يكون قال يا انس حكم الله القصاص قال لا والله لا والذي بعثك بالحق تكثر ثنية الربيع لا يكون والناس يأبون ان يأخذون الدين والنبي صلى كل ما يقول له حكم الله القصاص يقول له لا والذي بعثك بالحق لا يكون حتى قبل الناس الدين فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقتم على الله لا لأبره حلف بالله لا يكون فأبر الله قسمه ولم يقل له كيف تعطرت كفر تركسر الكلام ده لا في قرائل في قرائل ولذلك لما ترى رجلا قال كلمة الكفر لا تسارع لتكفير فقد يقول الرجل كلمة الكفر لا يكفر بها والعلماء يفرقون شيخ لسام بن سيمية ناظر رجلا من المعتزلة حتى الطباء فقيل له أكفر قال لقد قال كلام الكفر شوف الكلام والفرق العالم الفاقف قيل له أكفر قال لقد قال كلام الكفر قال شيخ الإسلام وقلت لهم مرة أنا لو تابعتكم على ما تقولون لكفر ولكنني لا اكفركم لانكم جهال ميل ان لو تابعهم على ما يقولون لتابعهم بعد بعد معرفه العدل قال لكنني لا اكفركم لانكم جهال فسعد بن عباده يعترف ويقول والله ما عطيه الا السيف غير مصح فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله اعذره فوالله ما تزوج مرأة قطت الا ذكرا وما طلق مرأة فجرأ احدنا ان يتزوجها بعد مرأة التي طلقها سعد بن عبادة نفض عليها باللا اعدام لا تتزوج بعد سعد ابدا من شدة غيرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد انني اغير من سعد والله اغير مني لذلك حرم الفواحش من غيرة الله عز وجل على ان تنتهك حرمات حرم الفواحش فانت تنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر الى مسلك اصحابه كانوا يعترضون اعترف تعجب ولا ازل اقول اعترف تعجب يستغرب من هذا الحكم فقد يسأل ويستغرب من هذا الحكم ويلاحظ ويردد المثال مرة وثين وثلاثة واربعة والنبي عليه الصلاة والسلام يحلم عليه فاذا ما نظرت الى الناس وهم يسجدون الشيخة ويقولون له اخطاء او هذا غلط ويرجع الى مقالهم علمت ان هذا الرجل ليس فاضلا من كل جانب والعلماء الفقهاء في نماذي الكثيرة جدا نماذي الكثيرة منها مثلا احد العلماء الكبار اسم موسى ابن اسماعيل التبو ذكي ابو سلم احد المحدثين الكبار وهو من مشايخ احمد وابن معين وادركه الامام البقاري وهو من كبار شيوخ البقار موسى بن اسمعيل كان الامام امام زرفة تعديل ابو ذاترية يحيى ابن معين رحمه الله يجله غاية الجلالة ويقول ما هبت أحدا هيبتي للتبوذكي إذن عنده ما, ما كانش بخاف من حد. كلهم كانوا يخافوا منه لكن هو ما كان يخافه أحد ومع ذلك يقول ما هبت أحدا هيبتي للتبوذكي موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي فقال له يا حب المعين يا أبا سلمة حديثك عن حماد ابن سلم عن ثابت عن أنس أن أبا بكر وثاق حديثا في قصة الغار هل سمعته من حماد احلف لي على ذلك او قال هل سمعته من يعني لا اضبط ارجو اني لو وجدت القصة مغيرا لا تتهمون بسوى الحب فاني مقرن به قال له احلف لي على ذلك انك سمعته من حماد تقريبا يعني القصة كده فان اصحاب حماد يخالفونك فقال له التبوذك كم سمعت مني قال له سمعت منك 30000 حديث فقال له ابو سلمة صدقتني في 30000 وتكذبني في حديث اشهد لا من حماد ولله علي لكن لم تك بعد ذلك ابدا وابى ان كلمه ولكن حدثني ان ف... وكذلك عارف محمد بن الفصل ابو النعمال عارف ايضا يحيى بن معين آ... غلط عارف في حديثين فيارد يحيى بن معين فقال له عارف لا بل هو كما قلت انا قال لا والله بل كما قلت انا اعد اقول له لا والله اقول له لا والله فقال له يحيى قم هاتي الاصل فدخل ابو النعمان وجاء بالكتاب فوجده كما يقول يحيا وايضا حدثت نفس القصة او شبيبها مع هشام بن عمار وهذا ايضا من مشاهد بخاري وبرضو يعتبر من كبار اطران يحيب معين رحمه الله فلما جاء بالاصل وقرأه وجده كما قال يحيا وكان محمد بن القصر عارم في حفظه شيء فخرج من بيته ومعه الكتاب وهو يقول من الذي ينكر أن يحيى ابن معين سيد المحدثين طالع ما يقول الكلام ده بيعتذر بيعتذر عن هذه الملاحاة من الذي ينكر أن يكون يحيى ابن معين وسيد المحدثين نعم يا أبا زكريا كما قلت هو كما كل فلما يحصل نعمل الاعتراض على الشيخ لا فيما كان الشيخ مخصئا ويرجع ده بيكثر بقى حدة الغلو فيه إذا كان ناطط وبيغلط ومن هو أذنى منه يسدده ويعني يبين له أخطاءه فده بيكثر بقى ليه لأن الغلو لأن الغلو مدعف الكمال الغلو مدعاة الكمال وما غلى انسان في انسان الا وهو يعتقد انه فوق مستوى الناس والمعنى ده الحقيقة معنى شائك جدا معنى شائك للغاية ليه؟ لأن نحن عندنا نماذج في علماء المسلمين شبيهة بهذا التعظيم شبيهة بهذا التعظيم زي مثلا قول الربيع سلمان المراد والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له ليه يعني وزي مثلا ما ثبت عن بعض السلميذ أنه كان يأخذ النعن ويعطيه لشيخ يضع تحت قدم شيخ مثلا فهذا برضو مدعال الغلو وأيضا برضو نماذج أخرى مثل مثلا ما يحكي ابن الجوزي في ملاقف أحمد أن الإمام أحمد كان يجلس تحت خدمي عبد الرزاق وكان عبد الرزاق الشيء أحمد يقول له اجلس بجانبي فكان يقول لا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ما برضو نبت على الغلو وإحنا بقى إيه الفيفر وإيه الثالث ما بين الغلو المبتدع والتبجيل لا اقول الغلو غير مستند لان كل الغلو فاسد ليس كل غلو خير فا هذا انه معنى فاسد ان شاء الله مبسوطه في النص الذي ذكرناه في الصفحه الثالثه وترك على كلام محمود وكثر في ذراي يونس في الصطود خلف قلنا ان الصوفيه حاجوا قصد التبقي في الغلو في الشيوخ ويتلوهم أيضا الذين غلو في الأئمة التبار وقلدوهم حتى في الغلق وما نسأت العصبية المذهبية في المسلمين إلا بالغلو في الشيوخ وأعظم أو أخطر سلاح يستخدمه الغالي أن يرمي المعتدل ببغض هذا الشيء هذا اعظم سلاح بيستخدمه الغالي اذا قلنا يا اخي الامام الشافعي ليس بمنصوم ينسى كده بتطعن على الشافعي انت بتكره الشافعي يا جماعه الدسوقي رجل فاضل في ذاته لكن ما يفعل ما يفعل حوله لا يجوز هذا شرك بالله ولك الساتده مش عاجبك اولياء الله الذين لا خفن عليهم ولهم يحزنون يولد بيطعن على الأوليه إذا قلنا نادى سيرك لا يجوز يولد بيطعن على الأوليه إذن الغالي ليس معه إلا هذا السلاح أن يرميك ببغض هذا الشيء ما ليس عنده إلا هذا السلاح فقط يبقى الغالي سلاحه التهويل والتشغيل التهويل والتشغيل في كتب متوشيح الديباد في الفقه المالكي جزء صغير لبدر الدين القرافي بدر الدين القرافي غير شهاب الدين القرافي الشهاب القرافي صاحب كتاب الفروق لا دا متخدم شوية انما بدر الدين القرافي دا ايه دا طيب ازدار هادي عرف الزركاتي ده مذهبه ايه طيب مين الزركاتي اللي شافعي اصدفي كمان زركاش بدر الدين الزركاتي والشافعي وشمت الدين الزركاتي حنبالي مختصر الخرقي في الفقه الحنبالي اللي ابن قدامى شرحه في المغني وهو المغني بتاع ابن قدامى شرح مختصر خرقي شمس الدين الزركاتي ده له شرح على مختصر الخرق ايضا زي بن قدام في سبع مجلدات بدأ شمس الدين الزركاتي دا وبدر الدين شافعي اللي هو صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن وصاحب كتاب البحر المحيط في اصول الفقه وصاحب كتاب المعتبر في تخرج حديث المختصر اللي هو ايه خرد فيه حديث مختصر ابن الحاجة فبدر الدين القرافي وليس الشمس وليس الشهاد الشهاد الدين يقول في كتاب توشيح الضباد نحن خليليون اشهر مختصر في الفتح المالكي لمن لخليل ابن اسحاق فعالفين مختصر خليل شرح الجليل في مختصر خليل مواهب الجليل في مختصر خليل المختصر ده في المذهب المالكي مثل مختصر الخرق في المذهب الحنبالي فخليل بن إسحاق صاحب المختصر الشهير في فقه المالكي رجل علامة كبير فبدر الدين القراف يقول في توشيح الدباد نحن خليليون ولو ظل خليل لظلل ولو ظل خليل لظلل ما علينا من قصد ممكن يقصد يقول شدة المتابعة يعني عايز يقول ان الخليل ده لو رايح انتو لو حتى يعني هيضل انا مش هفيد هو يقصد يقول ايه يعني انا لن ادعاه ابدا هو عايز يقول كده والظن به أنه يقصد ذلك إذ لو علم أنه ضل لا أظن أنه يظل هو ذا الظن بالعلماء حتى لو صدرت منهم عبارة نبيع أو عبارة نشاذ يعني لا تقبل لكن ينبغي أن يحمل كلامهم على ما يناسب علمهم إذ لو علم أنه ضل بيقين لا أظنه أبدا يتبعه لكن العبارة نحن العبارة نحن يقول لو ظل خليل لضللنا اهدى عامل زي العلماء او بعض العلماء الذين كانوا يرون ان الحق في مذهبهم مثل الجويل في مغيث الخلق ببيان المذهب الحق عمل الكتاب مخصوص لنصر المذهب الشافر لنصر المذهب الشافعي فرد على صدق ابن الجود بكتاب والخطيب البغدادي لما تكلم وأورد في ترجمة أبي حنيفة ما يعاب به أبو حنيفة مع أن قض الخطيب ليس قضه أن يعيب إنما قضه كمؤرخ أن يذكر كل ما قيل في فحب الترجمة سيان بحق أو بباصل سيان بحق او بباطل اليد طريقة المؤرخ المؤرخ يورد كل ما يقع تحت يده مما يخص صاحب الخرجمة سواء كان بحط او بباطل واخدلك يوم يرد عليه صد ابن الجوز بكتاب يسميه السهم المصيد لكبد الخصيد شوف الله ويرد عليه يرد شديد جدا ومقذع للغاية لماذا؟ مع ان الخطيب له اوسع العزب في المسألة والخطيب اورد في تراجم العلماء في تاريخ بغداد مثالب للعلماء لا نقول ان الخطيب كان يعتقد هذه المثالب لكن هو كمؤرخ يورد بالسند الذي يقع عنده كل ما يقع تحت يده تحت بطريه من. مما يقول صفاحة هذه الترجمة كل هذا كان داعية الإيه؟ داعيته الغلوب لذلك العلماء رضي الله عنه تنبهوا الى مثل هذا الغلوب فكفوا اتباعهم عنه وبينوا ان الوحيد الذي يجب له التعصب مطلقا بلا قيد ولا خلق هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يجب ان يتعصب المسلم له بلا قيد ولا شرط فتواترت هذه الكلمه على الالفين جميع اذا صح الحديث فهو مذهبي ترافق المقلدون من اصحاب المذاهب في البلاد اتهام الملام وبدأت العطبية المذهبية تعمل عملها فبدأوا بقى يعملوا مدارس في كل بلد خاصة بتجريس كل مدارس فالمدرسة النظامية التي كانها نظام الملك مثلا في بغداد كانت بتجريس المدب الشافعي فروعا والاشعاري عقيدة وصارت بقى هناك المدارس التي تجريس المدب الحنبلي والمدب الشافعي والمدب الحنب والمدب المالكي وصار بقى العصبية في الوظائف يعني مثلا إذا استطاع عالم من العلماء أن يخنع رأس الدولة أن يكون حنفيا يبقى قضاة الدولة يكون من الأحناف وقهاء الدولة من الأحناف واللي مسكني الوظائف من الأحناف يبدأ هذا الرجل الإمام الكبير اللي هو الرأس يذنبع المدارك لنشر المذهب الذي يعتقده صوابا فاذا كان الوظائف لا تقبل الا من حنفي يبقى انا احتاج ان انا ادخل المدرسة الحنفية على سنة اقاضي فصار المذهب سلما للوظيف سلما للوظيف وصار الرجل الكبير حتى وإن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب لا يستطيع أن يخالف أقوال المذهب وإلا عزلوه مع أنه بلغ مرتبة الاجتهاد مثل تقييد دين السبك تقييد دين السبك قرين ابن تيمي أو الحرب الضروس على ابن تيمي وهو الذي حمل لواءها هو ابن الزملكاني وابن دحيل بن سوق الوتيج الدين عبد الوهاب صاحب طبقات الشافعيه كان يعني اشد من ابيه 1000 مره في التعصب متعصب للمذهب الاشاعري بطريقه ما رايتها حتى الاشاعره نفسه ما اظن يتعصب لمذهبه انما تعصب عبد الوهاب السوق ويحط على كل حنبلي إذا وقع بحنبلي في العقيبة لا يبقي ولا يظن ذبح شيخه الزهبي بسكين باردة شوف الإمام الزهبي صاحب جمي ذا الاعتدال وصير علام النبلاء وابن السبك عيال على سيخن الزهبي في التراجم لأن الزهبي إمام التراجم كلها كل كتبه في التراجم وطلقات الرجال وهو كان ينقل الترجمة بفصها ونصها ومع ذلك كان شديد العقوق لشيخه الزهب قلت لكم ذبحه بتكتين باردة ولم يستق الله فيه ولم يرعى التابيته كل هذا بسبب ايه تعط بالبغير للمذهب الاشعار ولان الزهب كان حنبليا كان حنبليا في سافعيا في الفروع حنبليا في العقيد واحنا نعرف ائمة العقيدة الثلفية على مدار العثور هما الحنابرة وهم الطائفة الوحيدة التي نادت من الابتداع قل ما تجد فيها مبتدع في العقيدة تجد 처ي ابن الجوز مثلا مبتدع في العقيدة مثلا تجد ابن عقيد ليس على عقيدة احمد ليس على عقيدة السلفية ابن الجوز ولا ابن عقيد ولكن علماء الحنبيل كلهم هم حاملوا لواء العقيدة الثلاثية إنما المذاهب الأخرى ذي المثل هم كلهم ما تريدين والشافعية كلهم أشاعرة وجهمية ومعتزلة برضو أغلبهم يعني لا أقول كلهم أغلبهم وكذلك المالكية يعني المذاهب الثلاثة دول أكثر علمائها يدور ما بين الأشعرية والما تريدين فحصل بينهم حروب شديدة بسبب المذهب فتقي الدين السبكي كان رأس الشافعية في ثمانه وبلغ مرتبة الاجتهاد حيث يسوغ له ان يخالف قول الشافعي بالدليل فجرت محاورة بين ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي المحدث المشهور الالفين. جرت المناقشة او مساجلة بين ولي الدين العراقي وبين تراج الدين البولكين او جلال الدين. فقال ولي الدين للبولكيني لما تمذهب تقي الدين للشافعي وقد بلغ ردة الاجتهاد. فسكت البولكين. فقال ولي الدين اظن ذلك للاعطيات كان هو ايه كان هو القاضي القضاء واذا اتعزل كان ممكن يحرم عطاه قال فتبسم البلقين كأنما اقره على ذلك فالعصبية للفروع للمذاهب التقنية في الفروع ادت الى انشطار الامة كل حز بما لديهم فرحون ووصل الامر ان في بعض الكتب الفقهية يبطلون صلاة الشافعي خلف الحنفية ليه؟ قال لك لان الحنف مثلا لا يوجب الوضوء من متى الزكر ويفرضون الصورة الآتية حنفي متى ذكره وتقدم للامامة هل يصحف لشافعي ان يصلي خلفه؟ الجواب لا ليه؟ قال لك لان عند الشافعي مس الذكر ينقض الوضوء يبقى هذا الامام بعدما مس ذكره في حكم غير المتوضئ يبقى صلى بغير وضوء يبقى لا يجوز للشافعي ان يصلي خلف حنفي وكمان لا يجوز لشافعي ان يصلي خلف حنفي لان يستثنون في ال... لا يجوز لحنفي ان يصلي خلف شافعي لان الشافعية يجيزون الاستثناء في الايمان والايمان عند الحنفية هو التصديق والتصديق لا يتصور فيه النقر الايمان قوم التصديق قول والتصديق لا يتفضل فيه نقضي على مثلا ما يكونش مصدق تسعين في التي يا مصدق يا مكذب والإيمان تصديق يبقى يا كامل الإيمان يا مثلوب الإيمان الشافعية الشافعية يقولوا يجيزون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله يقول لك إن شاء الله استثناء في الإيمان يبقى شك والشك في إيمانه كافر يبقى لو رجل شافعي كان إماما ويشك في إيمانه يبقى لا يجوز للحنفي أن يصلي خلصه وتفرع على ذلك سؤال هل يجوز في أن يتزوج شافعيا؟ فأفتى مفتيهم بأنه لا يجوم حتى أكرم الله عز وجل الأمة بمفتي الثقلين اسمه كده حتى بيفتي الجن كمان اسمه كده لقبه كده مفتي الثقلين فقال نزلوها بمنزلة أهل الكتاب شفت الله شفت التشاهل والحنفية السمحة قال لك نزلوا هذه المرأة الشافعية كأنها يهودية أو نصرانية وخلو الحنف يتجوزها بقى ويركبوله جلد وخلاص فشوف لو أنهم جميعا فضروا من معين واحد ولم يعظموا الرجال ما تسعى الخرق إلى هذا الحد ما تسعى الخرق إلى هذا الحد انت لماذا تتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد يتعصب لأنه يظن أن شيخه هو أفضل الشيوخ جميعا وعلم ما جاهلوه جميعا هو هذا غلوب هذا غلوب إذا اعتقدت أن شيخك أفضل الشيوخ لكن هناك من هو أفضل منه في بعض الجزئيات أو إن الجزئيات التي لا تتناها يمكن أن يتعقب شيخك فيها كان مدعاة لعدم الغلوب إذا كنت أخطأ شيخك في كذا قبل لكن هم يعتقدون أن الشيخ هو مجمع الفضائل ولا يخطئ فكان في ذلك اعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعنه حنيكية يستمح لدرجة أنه تؤل رجل عالي سؤال إذا أتى أحد العلماء المعتبرين بفتوى وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الفتوى من نستبع قال السبع فتوى العالم أهذا يقوله مسلم قرأ قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم فيه هناك رجل يقول مثل هذا الكلام طبعا بيعتذر لنكتب إيه بي بان العالم عادة بيجمع الاحاديث الوردة في الباب فممكن العالم ده يكون وقف على حديث خصص الحديث الذي تحتج أنت به او قيده او يمكن ان الحديث الذي تحتج أنت به في مقابل الفتوى منسوخ مثلا فالعالم قبل ان يقول يجوز او لا يجوز بيجمع الادلة بعضها يصلت الخاص على العام والمطلق والمقيد على, على المطلق ويصلت النجح على المنسوح ويفهم المجمل على ضوء المبين مثلا العالم شغلته كده فممكن العالم يكون العمل العملية دي كلها وبعدين قال لك لا يجو فانت اذا اخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما اخذت بقول بحديث منسوح او بعام خصص او بمطلق قيد او بمجمل قيد ممكن فقال لك علشان كده الاحوط والاسد تستبع قول العالم فانحنا بنرد على هذا الكلام ونقول الا يجوز على العالم ان يخطئ عمل العملية دي كله ممكن يبقى غلطان ولا نجم يبقى مصيب ممكن يخطئ جميل. اذا كان العالم بعد هذا الجهد يمكن له ان يخطئ فلا شك ان اتباع الذي لا يخطئ اولى من اتباع الذي يجوز عليه الخطأ فلو لم يكن عندي الا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي مقابله فتوى عالم يمكن له ان يخطئ فلا شك ان اتباع المعصوم الذي لا يخطئ اولى من اتباع الذي يخطئ ثم فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام لان لو عودنا الناس على رد حديث النبي صلى عليه الصلاة بقول كل عالم لضاعت السنة كلها بل ضاعت دينه كله وما الفين الايات اللي فيها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز لاحد ان يقدم قول احد على قوله هائلا من كان أين هذه الأدلة القطعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متى ننفذها إذن إذا كان كل عالم يعمل هذا الجهد وأكتب بفتوى على خلاف الحديث نقدم فتوى العالم فأين تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا إذا كانت الصورة مجربة كما أحكيه فتوى في مقابل نص وليس عندك من أهل العلم من ترجع إليه فيرجح لك ويبين لك لماذا خالفت فتوى العالم هذا الحديث وأن العالم ما خالف الحديث إنما صلت عليه معنا آخر خيده خططه بالكلام الضوغة التي ذكرناها ويبين لك أن العالم لم يخطئ حينئذ تتبعه ذا الكلام دا في حالة عدم وجود من يرجح لك يجب وجوبا أن تتبع الحديث ولا تتبع قول العالم لئن هذا هو الـ الـ الـ الاسد وهذا هو الواجب عليك تبعا للنصوص القطعيه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وللبحث صله ان شاء الله أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الله وسلم وبارك على نبينا محمد